السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دعنا نشر نشر ان شاء الله ضو عزي 2015 ساعات هاشتا بكاتي بريطانيا نجلكا كراتش هامونديل بابطي كتردار لخدمه تاع الددين ورا غارين اوكو استراكه الدم فيان باس فاسيل سر باسيك امرو مراكز البيميديكان الجنهاني جستوتو ايش که خلکانی راهنیلی دگر نیان تانیلی دادنیا خود نفیده کن و خلکانی که پشتوانی داده که جاستا که لد و خیب رابلدش هر اگر آگا دربودن با عقی سیمیتی، ان شالله بخير بينو بفرم. السلام عليكم و رحمة الله و بركات الله جم کاترباش. مالک السلام و رحمة الله و بركات. السلام عليكم بچه دیشلا بیازنی خواه دست پیکینی و بشی سیمیش. وایتر بگینه آوردن جامعه کافی است خصماً لاسریک دبوج کار رابطه نگرانمانشیا و بود بسی پلگیه که ویم عالی که اما ام دولت بنابراینی آوایه و بس بوشی تو تما باشیم. پس تاکنون بن نشگرایی نوسر باباتر رابر دویتی بوی که از زور دیگری تنیدش تاکنون پلگو با عملی بیسالمنی که کدوم کنده عشی و بوشی که این خواریش. حالا سعی سنداء أوبلم ك أو سني كما نيكم من بوك من عمر ك یستام بریده لکش نو که لکش نو یا که ول کالی، سه میش با آقاسانه بتعبد و گندانه کبابوی کرده و کنید دعشو. خصنا کنی کس ملحده کانو، بوق ماریوانه تقصیو کسانه از حجوره و کمانو دو در رج. بردن اما ولایم اگر با آقاسانه سرگذانی براثیم امر رو کج شاید یزور باهی، هم دا بدوام خسأتن و بدوام جدی مسلمان اتن یه جایی درس بوه بذان بادیدایشی نیگنزند و استاربنور و یکلدور نادر بده زور کایلم بذان زمان بعدی نسل داعش بوایی من کی قلم خواهیم زد؟ درست؟ طبعاً اگر دیگه خود برای همو منشاره دایم یجی اسلامی پیز نه کلا قطعی داعش وادس یادگرفتی اسلام رای بلدینیه یعنی اسلام تازه و سردردیه یه که یه که یه انسی کوتاه اینجی و اس اسلام بونی نیست اماش با او مسلمان که تداوکانی شواد. بله انسانی مسلمان تا این من اول گفتم یه انسانی مسلمان نیست که شعار سیده و کسی که و سرهاو داده و دوی دوی بکی و از این دفترم مسئله إذا دعش داعش هذا دعش لي هذا أو هذا بيجي بورب زين آية دعش مراسيم سيدي ما كل ما فل هذا مرانیس کسیکات که از آلمان میاید و ایت کسیکات یعنی دیگه لمس مسلمان دعش مکسینی بوده که ایت کسیکات گفته خوب دیگه سوریا آن وندش روی مسلمان دکاد آن وندش روی تغوط دکل نه کبشار است و او بقیه بپرسه ولی او با واقعیتی اشکال داره وی تمنی او تغوط دار. در نتایج چهارشی سوریا کبشار است خودش یکی کرد خودش یکی زود با امشی یعنی نه وقتی که همو ولادت این داستان بوده. ای بخشش دکتری اود آگرده داشته بیه. ای دبیر جبهه یکی و گوره به کدالی حادکات رو رخان نزیک بوده و عفلاقی کدوم دادرنی؟ ای بخشی زنبو. لب کتی اندولیه تا دک رخان نزیک بوده و خودا نتوانی ویر دیرک بخره میخواد بودم. از توانه کن. ای بخشش موتوانه کداست؟ هشده که بیت سوانه ام خالقی کت سال دبریه. مسلمانان یاد شيء فرمان يا إخواني في الأخرج المصران فيتاوان نحن فيتاوان لأفضلنا على بيت تجهد أويك إنه يجب تتعلم داع شواء هذا دا كوزير أما نجب مش شاء الله هذا فرمان من يقفل مؤمنا متعمدا فجزائه هو جرانا خالدين فيها الله عليه ولعنه وعدد له عذابا عظيما، هذا كوزير مسلمان أكبر قد تابعنا كذا، هنا قلت يعني هم خواج على دي اللي يقبلوها، هم قلت هناك وهم في بودانا. يعني يعني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 كانت لها بس حب كان جات عندها بسمه ريزي بلا مجاهدين انا واش قبلي نتا حام با فيديو شيء فيها من في في في في. شعيطان تا اما انا بقدر اما اذا اما تاو النبي اما شيتا اكنكشي مسلم ما النبي اما شي بون مولا بون مولا يشتد بالو دكتور ابو الريان هذا انا متذكار هذا الدكتور ابو الريان يعني كاين شي كاين شي مسلماني ملتزم هو مولاه يقول شي بهو الدقات بالخا شي ديال الخواقه شي ابو بيان بوخلك كي بولو يورم بيتواد ابو دكتور ياك ايه طال الدكتور ياك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 لا تتكلم ايضا بس انا اقول لك انك تتكلم عنك انك تتكلم عنك انك تتكلم عنك انك سوف يقول لك سوف يقول لك سوف يقول لك سوف يقول لك سوف سوف يقول لك سوف يقول لك كنت أشوف أبو ولد، أبو ولد مقد دا... مقدسي. أبو ولد نمشي نمس. نمشي آه. نمس تونا. أخذناه بسمه وأخذناه. والله كاتب جانستا وبالجبن م... ظلم كمعلوماتك عدلت شو الدين واتوهش نائب استي تو ليش معلوماتي قاضي قاضي اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه يعني اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اجرب راضي ابو بكر بغدادي خليفه المسلمين انا اوبا نيبانجي بكذا ابو اي ابو اي بركه انت باش بو بس فيديو هذا يزور باشا بويدو عبد الله يشهد زائد الشيء عمر ايش هي بالصقاني ققساني اكان سي ال ايتوي خوي خزنه باشي كوشب اي اگر امانه برقت ين جاء اخر يوم النبي بينك بالضبط لين اعلايكه كلامه بالشه نيل لا اله الا الله يا مهبو مرقي امرنا الكملك تشي زوار تشاني خلق لي اي ست نتر لذ اللي باش خلك شي مصرمان تو بيني الربع تشيشي لشه دويك الناهله قطع مصرمان بلدناه تشير طليقوا بيني ثاني وذبراني كي اوهم خلقه اي باش تعمل اولتش لكن لكن لا لا لا نو وصل لسوريا خلكي لاخذ بلغه بلغه بلغه في ذا مكان رقم في دوام شفت جاني رج يجري يستتموت اما اذا كانت تتعامل مع العلم بهذا الشكل يقول لك ان تكون من ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد من تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان من, عشان من عشان أمد دعيا لكي شنو من شنو من دال، من دال لخوار، من دال. بلى. أبي أمد دعيا، خلاص لخوار كوجدا، خل أجر أمانتها ونبلد مسلمان، أجر أول نعل تغصل بقي إخوان نجيت وأكثري في أمكاننا لقد اردت ان اردت ما اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان رسمه مدخل جاسوا، مدرت خوي. مخابرات. بس مدخل خوي جاسوا. والله مددينهم. بس بس بس نقول تعليم جامد. والله كاكا ب كاكا صير دق بوسط. قسم بخوا قطاري قطاري فيتنام تاني هنا بولاتك دبوه. أنا زاني أعمل بخوا قطار لفيتنام ورجعوا. بولاتك دبوه من على كاني كباري بودي قريات. بخوا قطاري فيتنام بو. أنا زاني أعمل ليشنيه. بلا بردام. <تصفيق> كرب الله كان كان اذا الاعاده اخذناك يا ابي معلومات ساقطه من بابا كيف يا بابا شو بدي معلومات خلك خلك خلك يا خلك شيخ خلك لا تليفونك اقصينا قال لي عليك يا بردو لا برا ود كجلاوه والا اینا بذار بذار دام بکنی خودت بذار دام بتبیش نداشته کن تیبی بذار دام نگری بیتوپاند که تیپشان دیویشوار من داخل خود استریپ من داخل یاب را به او بلیت اما کاره خود ناشنی چیلو قصایلی طرابی کن مرا برده که من داخل خودش دریاناله با خود دریاناله ولشون یا کشور سرای نقابی لابد نقافرس نیستاره نقافرس نیا خیلی خیلی است ای کن دیکوشن ای کن دیکوشن بالکات چه بکسیان یک دکه کاتر کاتر استلامت ها اوج نکه ب نهیی چی بله ابا ابا تليفون بقى من بوتس بس تليفون بت... شوف عايتني شوف عايتني لا قريس انبوشات انا بكيبه بلقى عايتني يا باشا أج... اي باشا اي راسي بو... من أم اللي كانوا مسلماني بدادی چه کوچه نم خواهد کرد. باش. پیت دلم چه کوچه نیست. پیت دلم چه کوچه نیست. پیت دلم چه کوچه نیست. آه، ابی عود بخواید اجاشون. اختر عود. ابو بني نغديكه بنت حاده اقصى او هاولك ابو قسيت هاولك منري ابو ما من او بس ولا شدات شيء كان يا ما كان تويمن عالم انسان دائما يشد بكولته هذا والله ارغلينا حركه تسالين كذا ابوكي فرماني خوي خوي سلام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 مسلم أنا كأنيش أي كوزن أو أناش كلي بتابعونا على يكسر ما يداوي امی عجده آبادی. آبادی اوی کسلام تن لی اکا پیملی بی باوری. کسی کسلام لی افکار پیملی تو خواهرمان کار کردند تا بی باوری بکی. ایچون کسی کم مسلمانه، کسی که آهالی سنت زمایه، کسی که نیش اکا، کسی که یکی نیوای خواه یکی استامت، ام استامتی به حق آنات این مرگ موتیم کسب میشی. باص باص آدم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 خودت بگوی آموزش دادن از یکم به دوام خواهی که آشنی می‌بینی بادالاسو باشته که کافیه آشنی رونگوار کافیه آشنی رونگوار که شرکلیش نیا رونگواره کافیه آشنی کاسبک علیش می‌کند علیم مسلمان لگوی را خویک می‌شود شنکه شیب راه اما لبینایی سیار می‌شکد اما بعد داستانی بکن یا ولی داده بسیم اما آنها بگوندیم با اسلام وحی اما که دلایم بلی داعش خواریه امل امل لد صدمه بودیه که آوا آوا آوا علیه و نت علیه که خودش بیا که قبل یلا حل لا خود لا خورعی کابران رو کابران رونگور نمی‌شی و تو خوابی کابران هر رونگور کابران رونگور به حرف ناوگین دنیا حذفی ناوگین دو و نگر هر رونگور می‌شکاری نبودی او اشکاری که نبودی جوریک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 تي كالي يعني بس نهار رونغور قول عامه ما قلت لا ما درسوني بو كان تاع ولا ما في الضي اللي باغ صدقوا خلكتك البردو عمي شاء الله بوين ولات منش ولا مد ما واه ما شاء الله دائما بردو ولا يك بسال تقدير لكن تو يك خوارجه تو تاس تا که يعني اخلاقت نکرد، یعنی نمی‌با مسئله‌ای تیلو رکارت و چه چیزی راسته بی تو هر مسومان می‌بین آه تیلو است. آوی خواری‌جکش تا هاتو تا ریزی و شی تیلو رکوا. دم جناب یعنی هر کسی که باس له خواری‌ست دکا پیان عالی که خواری‌مان بکار خواری چیم چی بون صفاتی هستی بتبیان ند. آبایی توشی مجموعه‌یک بینی مجبوری بیان عالی خواری‌جند خواری‌چنین و خواری‌چکارن یعنی دتوانی بمان باسی أولى إسلامي دا زين صفاتكاني يا حمد خو مانو كرست ديبرينو د بزور بريان يان بمارس دي الصفاتكاني اتيكال تكاتو كا نيا. لا كسر لا فرماني وقول جلاب بدل على كر رابر تبغى لا فرماني أمي يكيدس أوه او الاستفتاء كاني بظبط أما أما يقلدهم أمزاب خواري ديشة للاستفتاء كاني كإيد التوأم تبي خلاص تدعش قوي شكلهم كلهم ممكن ينكات تيكا تي برد توأم لسرش تجيب وشو كخل كافر كا وسرش تجيب شتي شو شيكا شيكا فرد كده هر هر هر كان كانت او جائع يومي اوك ان هناك جائع يومي يقولون ان هناك جائع يومي يقولون ان هناك جائع يقولون ان هناك جائع يقولون ان هناك جائع يقولون ان هناك جائع يقولون حركة شخص يلة دروي اوا اذا خوارج اما او يداعه يستائك اذا نقبوا معنا انت من مرات يجوا له الرنب دايما تصيح على اللبن خوارج ومرتدعه هي درسنا خوي اجينا اثنان بالله بيني ايداعش لك خوارج اثنان بيني مرتدين مرتدين على المرتضي يا، فلما درسوا، عليه سلام عليه، وقصوا كثير كلا توان درجة أو من ما ما بوسوني لا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 أنت تقول له دعفرمني يا خمر على سلطان. تقول له دعفرمني و. كذي لا ولا و. زي كذي. دعفرمني خواب يا عليه كذي لا يا فربما بتشهدنا كذا غلطنا احنا شكلك ليه تيجي لي دسونه كانت ترجع بوت عندك پیغمبری خواهیم. آخر من من با خاکشان گفتم برای من وقت زنابت بلای غلای رایتم قبول نتوضی برای من من دل بقول علمان بودیم که فرمون داشون ل او فرمودی پیغمبری خو اومس لید داشون ما باضیانیه د اسلام داشون ل هند احکامی اسلامی داشن نکل آمی خود داشن ماustom عوات فرول سفر خانه کاکران كذا مزرعه لا لا لا والله بلا برزك دميت دميت اخو الكتيم في مكذوري وكنت جنب كيف نجان بووي امخل كنزا يعني يعني تبقى براسي او خلكاني قاعد ينقصك افردان خوارج خوارج دان شنو يصير خوارج دان براسي بو من نحات واو وكجالك انتما بي ام استقصا سر او شنو نفك كتولي دار شو كنا يزالو لا قوموا بلا كراس او واو او او دروش كمل الله في اما ناك تيبل كمبي بيلا ستاكا كتو لاش ديك نزاليت شنو يباسي ديكتو خشي كتو مات باك كنزا لي خوارج شنو كنزا لي شنو خوارج نا وني شنو فرق كنزا لي كمي كفر وكمي مسلم پد تک بوته مصالح چلو راکا کیوتا استمتو گتو کا پخست يناسبونه که بوتیور هریکه به ارزو خو یعنی کلاسب بوتیور تک دشین کړي ان تک کلاسه کوجاره ته پېرسلمان خوارجیش حتی واستاکه د رئیس مو جناب نکړته زور خپل خلک باندې عبد اللطیف شوا د خوارج خوارج بو اب خلک باساکه خوارج ای ورن باسی کوم ځنی بو پېچې بگرین استمه جوازي د نیواني هون شو اواکه کوشي جګړه چې چي دا اوا اول اول اول اواکه کوښ اواته د شنو یې بیا بو دو اخر خوارج دوله اسلام خوارجه ايون كانت صفاتكان دوله صفاتكان خوارج وكداركان دوله الاسلامي حيث كوتكان خوارج وحسكو كان دوله, دولة الاسلامي بين البداو ودي بين بو و بومان سر من دا من يشهد جاثاً؟ من لا يشهد؟ بس هي في الآية هي في الحديث هي في كل شيء. أي وقت أي قرب الأذى قشتني مسلمانة قشتني مسلمانة. غلام غلام ده تمويه وياه وياه تلام ده تموه. غلام لو إسلام. <خوان> ولما يعني إسلامي. دين لقرآن دي أحكامك ده جينا للقرآن ولفرمديك بعمرنا. ناي نسنه آية بهن. جناب بزاني بيخسنوه بيا بخمه بوتوش وبأبرزه أحكام بمشی وید ببین چندین آیات پیوندی هی بنا مونه با کشناوا همه یه هنر کوی دکانو انجا حکم کیتی داده دکان نکتن ها آتی بلند تعلم هم هاتوی آتی کد بنا مونه و چند جال باشی لعاتی صتون و طسروی بقاراکی آمشو یش هاتی باش لعاتیش که که خواید ورا فهمیه مطمئن ما کشنب عمدی کاموزو متخلیکانی بکاری دن یا خالقش کرده بکاری ما باصل دیارندشیان باش که ماده وی او وعده ما تتحدث عن ذلك كونه اجل هذا كونه اجل هذا كونه اجل هذا كونه ك ك تكذوري كمالك شو لسه ماله توبني من نعم كأك من نعم من نعم منك هذا شأن أي ابن عباس نبيها على الفتوه ما كانتش فاتوها هاتون او تو باخذ خطوه ضلي باخذ ما ما اي باش كوابي اي لو قاعده في كان كان في دو باضبط بس اي ان انا باش يا اخي القاعده سي... لا البنوي امام علي عليه السلام عفوا مزهر مزهر المضص اه او اوكي فانا اينك هذا ولا امن نبی برا آدم بکار کنی خوب بی نفروبش تگرگ. تو پی نفروبش میشه قول دینی قول بالگاه. آه اما بالگیه ده اما بالگاه مشکل نه بالگاه. باش اما که تو بگویم ولی اگر بالگه با فرمودی بیا کمپ نبی اگر بالگه با آیه قرآن نبی اتیلا دار بالگی جیم بودن اشام کاش نمیشد نبی کم و کار داره و چه اخن نه هیمش نبی کم قرآن، سنة، قياس، إجماء، قول علماء أو قياس منا إذا قصي كبولا إبا عقلي من أعواذ بأعوانا بأعوانيا عقلي Tak perlu muba ayat ya, kalau perlu perlu. Bukan pasal kebalaan, lepas. Bukan pasal kiasan pun benar. Waktu kuncinya, Musliman cawang. Isteri, istri bodoh, baca cakap bodoh, baca. Baca أحطنا سبعة وثلاثين هاي أول سيأمشي أو لا خمسة وستة عشر يعني كسيك عنه هر کسی کاش من هر کسی دست فرمان داشت خواری جبران جنابت بله خواری جا کسی که مشروب خورد و دزیکی که دو فرمان داشت درخواری جنبه کسیک دزیج دکارت مشروبیش دخواه تو دو فرمان خواهی جبران نکت داشت او آماده خواری جا خواری جی خور خواب که که نزدیک دیابرزه کم باشه که خواری بون خواری بون اصابه بطل كلمه بقوه بينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك اللي وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك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 بنسبتی خواریش یا بنسبتی دولت اسلامی شوی را قرار بود منعش کنه. لبین منو کار کردم. زبکه بلام قدری خواهی گوره درفت من نبود تواناییم. بلام استعما اوقات تناده دیکه کار کردم. لونی دوباره بله دوباره نیو یان صندیداری کسی میل کنند و بلام به هر دوک دوبارهش بیگیرین آوا. آوان دیکه من متابعای خلقانی که برایشم کرده هاتون دانیا اند داره اسلامی. رزم بود چون یعنی هر کسی به این کار خود آزاده کسکه و کمین آزادم که تئیدیان دکمه و کمین آزادم که دفاع علیه دکمه ولی مالک خوشم دانش تو خالقیش آزاده تانه علیه داره احنا علیه دگری و نفیان دکمه خود آزاده بلام اولی کمین لیتیگش تو ملم بر زانیار لو کسانی کوادیان تانه دادند دیش دامی تنها زوری نه همونی نه صد لا صد نه زوری نه ام İslami şu an bukhu anda tarşuwa yan İslamikam bu da tarşrawa sey deke au İslam ile bir dost diwana beravurdi deke be devlet İslamii da ay xodaveti İslamii musulman niya awta İslam nazan ke jar İslamaki buxuyeti de yan taşuwa yan bu da tarşrawa ana İslamii kepeti bak u çanştiikli İslamaki peya yan çanştiikli İslamaki halki to vaz san ana mu İslamaki ya buya be davurdi deke halqa devletii İslamii devletii İslamii ana niya barasdi o şanika au كواتا خلقانیه که اسلامیان بو خوینداداش رو یا بوینداداش روا، اول اسلامی راست قنین پیان آوان رخنده گل دل دوست اسلامی. بسیاری دوامی کرخنده گل دل دوست اسلامی شارازان ل اسلامکا بنو نوکو عبداللطیف بنو نبینی نوا یا علی بابی یا حکسی لوکسانه بنوی آوان حنبی پیس نکه مناقش مالگر آنیا، آنان شارازان ل اسلامکا. بلند هیچ شارازاییشان ل دل دوست اسلامی نیا. دنیا دنیا دنیا برام. Uh-huh, blah, پوږ دا اې ناسو له شو په هر حال مسمان بشیه کمنه اوخه کانې کډرخه د دولتي اسلامي اسلامي شامپی اسلامي کمن بوخا انده تاسو یم بوینده تاسو را سم شادکان کارکانې دولتي اسلامي براوډه کان بد اسلامي داتاشا بوخا نه براستی دولتي اسلامي به مسلمان نه زموږه زمين جاوزه په کومه ديوم اولش کومه لیکن ک اسلام د ناسن اسلام هم بلان اګان له دولتي اسلامي نه بېګې اقبار تنه له اعلامي کوپرو ودګنو لا دښمناني دولتي اسلامي ورګدن تماشاتکان کې اقباره ک دخوین نو او سلام و با سعی نشان خویم داده خویان نشن بدواداشم که بکار کنی دلّت اسلامی. یعنی دلّت اسلامی برشون کن و بگریم یا که داره کنیاسی که یافتی مکانی آوره سرگر. دیانت شی دکن دلّن. اما برام نازم دنگ. نگیر استهين بنا والله هنا أظن أشياء لا لا ميز جابزارك تقصتة كده قققق أواشي جاب الدعوات شاء الله بس بحال أجر شو اسمه بالله البرء ويتومار قلت ما بس الدوام خلقناه كدا إسلامك دزانون بلام أجان هيش علم خبرة كمية لصال دولتي إسلامي وبلق بيعاصي دولتي إسلامي لدم الكفرة كافرانو مرتدانو الأوانو الإعلامي أوانو وري دجنوب يعاصي دولتي إسلامي بيدكروا هيرز اجاداري دولة الإسلامين اجادارن و الاسلام خشب بلان حسبعاتي و ك <متحدث> يعني ترس طاغوت شاكمان يعني حزباتي بو مصلحة حزب كرخان رحنا دجن للدولة الإسلامية لوس البشر ينافر أوانى رحنا دجن أوانى أجن بتشي بيفدانه وبرون بدو كاركاني دولة إسلامية شعار زابل الإسلام يكسر شعات معناك دوباره دكانوا شعات جدا بدولة إسلامية براث دي لسر سكيب يا غبري خوات صلوات وسلام خوات رزبي بدي زيادة كمل. أنت كآخران جو يعني كمل كملك تريج وكو برزانيش قبل انتين ولا أم كاني دولة إسلامي براه في زرب دا, دا وتأ كافران بيقع فما بي والله بلا موسى لك خلكاني يعني نهيبك كلا آياتي إخوة نهيب كلا أحكامكاني إسلام لك الدوكاني بيا غبلي إخوة صلواته وسلامه وأدسي لك الدوستان من الدوكاني لبلاوي بن من مرتد يان كافر يعني, يعني ملحد رحنا نقل إلى إسلامك جاري تبين بلاد ام الحدايات ام كافره با باشل خوي بينين پناسه چي پينياكار كردو كان خوي سيكين ان جابين او شر مكا لا کدوم كان خوی شرم نکه ل اخلاقی خوی شرم نکه ل حالی است که بو شرم كاين ل اسلامه کهی خوام بوشیم بلی خومنی ل بذینه ل احكام کانی اسلام ل کات کابلین والا ل اسلام دستورینه آخر امروز دنیا دنیای مدرن و چند دست بغرریه یعنی والا حکم زینه جل طی دانه یا خو ترزم کردنا والا اما بکلی خواب باسین که فلان کسی ملحق ل ایمان لکه بومان بلی پیغمبری خواصالات صلّا و سلّم خواد سبی وای گوتو فرمیه که اگر فاطمی کسی بیا خب دزیب کرد دستی دنبالش. اما آیت خوای جوریا دست برم. آیت خوای جوریا را زم کردند. آیت خوای جوریا نمی‌دانند. آیت خوای جوریا. دیو دیوی چه شرمنده من قبول کارن جاب مختصر کامفند ها تم قصت شخصی کنم کلام. یعنی ل. اه. ل چرا اما بوچی شدیم که ایلو احكامانه لکاتی ک اویک دولة اسلامی کردیه تو خالق رحمی لی حاشا چ حاشا کی نیربافی کوشت این نیربافی خو می خوای جوری یعنی حکم پیغمبرک اتصالات اسلامي خالص ردی کوشه شانازیش پیو ده کین با حکمت والله چوارشنده هنن ای والا آیت خوای جوری شانازیش پیو ده کین هر کس ای توانای اما کی تو سر کسکه خو یو اگر نشه رجات ولا دصید ار ولا دصید دبر دولت اسلامي ملی ساحید فرن ار ولا دی کار کاری دولت اسلامي مون که کی دیانو خاطر دلا ولای بابا كارا انا كيما الحيده كان رحنا مع ديني مل حيده كان بازار بين باسي كار وكل دوكان اخوان يامكنو باسي حكمه كان اخوان يامكن بزافن شي الله كملغا كدوا شي الله خلق كدوا يعني بروبومي ام الحيدانه شي بو بو كملغا اجا تنانات كردستان كي خومن براود بكاين اجل اوحكام اي اخواتي تطبق بكرا بايا او اوهم مل هردرسنده بدهلوی جغرافی برث ک کردستان بکیت دستی چرکه ک ولا صددی اگر دسی دو ک رابه او دیان مسعود بازنیمه درشده بو استصحاب تو سامانی خلق بخوا اگر دو اگر دو داون پی ژوب دی رابه او شیخ جعفر نیدوت لک دو صد افرا ترام برده بو ده مسعود نشیده تو ان ام اگر دو ساحر دو ا فالكي لم لي مدرا با اوزور يا كوكو فلان كاك ملفلان كسو كسو كسن دهات القول خلق ببره عا ديقو بوشي بتسيل احكام اخالي خو بوشي شرم بلكاتك كابراتي شرميه هاتو دي با لوكم دم يي خيلو بيشي خي لو كارك دواني خو ديكات بشاراسه ولا اخواني اما بتسيلو يكبلن ولا قواي اما احكامك انت والله كاك جا شان عايزين ودا كاين اولي دوله اسلاميه ديك بابو الحيدكا جوالده بخوا قسم ل 1000 ابو يا كارو كد خوابی حمّاری خواه. فرمانی خواه و کارو کد و کاریش کارو کد وی پیامبری خواص حاکی که انتی بابالگوا کاش بیاماندله دولتی اسلامی آمیک دو پیت و علی شر قبب اول که کامابو بیان لقب قصه. امر دین و ولا مکانی کا رنزی او باس من باروكن يبو موسمانانو بوكاسا دملح دو دي زنا زنا دستي مسلمان نائب في بيتو بروابها مكز بكين كت وت ت مش هتش شكل مال سيد الله يوري كاكجان خطا مخلط يعني إيه مش مخلط يعني وين فرم هركش قياس كت هرحس بياق قياس كت هركس مع قياس كت قعدوا ناي لقوينا مسلمان إسلامي بابي إنكار إن بكار وكذوي فيهم بري خوان نقل خو مسلمان فلانكاس يكافشان كردن له پرلمان دانیشو مناقشات خو دا که تو دل والله کاک من دنیا ته عندك مو او دستوري اي مدنيسي نو دستوري اسلاميني پيشبلي والله مسلمان نه بوي جايک والله کافر او مرتد او اي شي بر واي دا او اي لو دستوري دا بش دروڅن باسه و زاره او اي لو نوسينوي دستور بش درو با دنا درا يو دا هم انده ما نيسه ک داتي ټول اسلاميه او كهليت كافر و مرتضی نرسد آموزشی رو این دست این دوستی ولی باعث فیض آگه اونی لایل الله با آلا کنوا اونی ما استعیبه پر رشید ریجا اونی فلاکس الله رشید بداتو فلا آفریدش نیقابن لانان آمنه اخوا کارو کدوم باید آمده برای زکات کرنسی است نه تو متن هندی پست جالب کم لب عاری ایمان زود تیکوت و کرنسی یا بنومندی نوا كاكرانجي برای لسان ایمان زود تیکوت و او تنها ایمان همانه بدوم دکات ک اولماني اسلام کپی ما بوده کن دفن دلا نيت يعني ان يقرا كل شيء ويعلم ان يكون هناك منافقين متفقين <تصفيق> متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين منافقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين متفقين بلاك يا با اما الاين عواني كدا عج ايكا اما خاصه وحده ايكا اما لو ساعه جميع الطلاب نقد امحاضريه اما تينساكه طريقه باكي هو هم ممكن تيجي لا يا لو جايه لا بردك يا شكمال لو جايه انا ما نسال اوليه اما اما كدا باكي انا مش شكا يا شكا ديز عدد اشيني اقول لكم خد عليك التينجي بخود على اشيوه اما هم من الاو الاين كدا نابد يا ريت عشان لقد اردت ان اكون هناك اشياء للمانيا اردت ان اكون هناك اجر من اجر من اجر من اجر من اجر من من اجر من اجر من اجر من من دال كيشه ولا اصل ايمانه يا ذاكم بويه لابد قوي لايمان تي نكشتويته انا ما بويه, بوية مراجعه الحمد لله كسيكم مسلماني رياش برازني دراي بلا براست ديتي سوا سلامه تك براست ديتي لايمان جاب دلي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 جا أقدر شخير دينيته إيمان الطلابي ورا من ببلقي آيات في الدلام كفيرعون إيمانه أبو ببلقي آيات في الدلام لصورة النمل لآيات شو هذا ده باصل ورا في العون ده كان ده فرديه لكافة بس ضغط آياتكم بعاليك هنكم اللي بردنيا بلن بقول لك ده فرديه نقول كان العون ده بينه هناو شو بدنا يبون؟ في جو لهبرئ لله الضله الله بكدوا نيدكت بقولي ششي كيدا أما اما كواطاها وش نروي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 إخوانه جورة مع اللي برد صاعها كبقول إنسان مسلم نادتنه بقول قبل أو إخواني جورة جالش كشنباس لسورة البقرة لآيات هشت دفر مية هشت ومن الناس من يقول آمنا <تصفيق> بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين لناو خالكيدا يعني لخالكيدا كسامي كندلن باورمان هناوا بخوا با ان دالن پدم دالن باه من هنا او بخوا بروجي دای په پایګرد فرمنهونه باور درشتین کوا ته دي سم خط ما کدو هر کس به دم بل ولا من مسلمان دی بل مسلمان نه مخير بلګامان او اج تنها ته هند نيجو به هند دروش اسلامي او کس د به مسلمان دي سم بابګي عهد اما شرطه کينه وا ايش خوا ګوره لايتي لايتي لايتي النساء اگر حلنادم اگر حلنابم سټو چلو اگر حل نمی‌کنیم، باش مارکا دنیا نکمه بلام الله و عالم صلیت لودیا خواهی جوریه. با بومان باسی مناققه کرد دور و کان که حل بسطن بودنیش دفنیه. قامو إلى خالدا استنبو نیر بالام بتاملی کواتا منافقچی نیششتکا اخواتا هر بچن نیشو بتن روجو یکو بوچو باحت نبیب مسلمان بو یدل ایما زور یکمان چیشا مال ایمان ک ده های بو اگا سیدی دولت اسلامید کین بلا مان و اام مسلمان دکوشا کام مسلمان ها ولا یک دق قاما چوک کک من مایی کک رانچ کک یارا لگم من یک دق را وجین او دوباره صدق کرده که دوباره ی براس کارکنان کشوریک من همون انتن تو سکه باهی انتن تو خصت اتکین باهی اولش شنیده بودند. کارکنان جویلا عیتی منافیکونه که نبود اگر بیتو یعنی ایمانش تنها بتن کرداره مسلمان. آو قسمت من بینی دنیایشی که قسمت من بینی آو هندی ذکر کانی که لا ایلا اللهی بتو پیویله این مسلمانه طریین آمادش نبینی آرین مسلمانه با بتنها لبر اول عیت من هیلاستورینی سع عیتی صد تو شلی دو و الله تعالی علم کد فرمی باشه مناف ن برو نیش، با تمالی هندستن. وقت منافق کان نیش دکن. فدعاون ایمانی ها بولندم بلامسلمانیش نبود. خواهد گرفت فرمی هندی که بدن دی دلان مسلمانیم، لعاتیش تا بلامسلمانیش نیم. لعات صورتی نیس، لعات صوتی لودی دا هندی کس نیش دکا، رجوج دکیه. دستور الله.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 لوانه بکشد لوانه نکشد. شوگا باشه. بنویم نه آواتر کوچیمانه د کاری که کرد. امکاره شد نباو کاره کاره کوفیه. بلام شد نباو یعنی با قول کوفیه قولی شد گویت نکرد. قولی شد گویت و شد نباو قولی. حموق قول کوفیه که کافر بوده. بنویم نه سال زنابت باعث اول که دلی آخر پیغمبری احكام وردیم ل اسلامه چون چون وردی تقلین. هلا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 لا لا لا لا أعلم من أبي والله أبي فتواي كشليني توب دع لبن أبي بيعتنا لأبو بكر والله والله هليكد وتعوكد ست اسقال اي باش اي هم وخلقيك انها تجيت تدريك اكشياء والله يا والله والله يا سلام والله كاتر صدوني هذا ما كان اخرنا عمل جر مسافه يلتقط قال درقاده دراباكم يدق على درقاده لاقرب واستجاب درزان شي يدق يدق ابو برين صوتك ما جاري بروي قط ما كنت جذب بس ما قلت ما <سؤال> ككاتي متفق مين لاوي ككسك مرطب ومطد بكوجي بين جا بين اثنين عصي مرتطكين خلق بشي لدين دردست درواككاتي في ناسه ما كدو تطبيق بوبسر كسكدا او كسا او لينابل كشناكي باس من توناي كوشي ببيغمان ايماني مسلمانا من بل من بعد دولة إسلام ب على كمال صد دولة بعثنا هذا دولة إسلامي بكوش دولة هكذا بكوش غلطة وأجر دولة إسلامي بب إسحاقته وشديوي كتبه كا براسي براسي أوقات الدين خسيفه السادات كيم كي بلام من بلغي نياري كتبه دلم كنياري س دولة إسلامية أبيش عبد الله محيسينية كأحكيك استلوا لو لو كسانيك بحساب لأهل دايو لشرعي بر نصرية والله كاكا هیکا کجا بابالجی ویدیویی دادم دل آقای من لنان دل دست اسلامی دامو بیعتش من دعای بابو بکی بغدادیو کسش نام کجوابسیه و دروغ آن بیان که دل هرکس بیعت می‌ده آمیش که لنان هست سخته کانی دولت اسلامی که آمیش کرد دنیایی بو خالق نه کوچه ایت آواش خاندان وادلیم بلین فلاکس وادل اما باقی کس نکیم بلین فلاکس وادل قناعت کن لثت آوا این جا جناب یان تو خالق چکش دپسین ایکوتها خالق بوده کوچه اون جا دلیل که خالق دکوچه استادیم باقی شلی فرند کین آوا که جناب اشاره بدیم مخصوص خالق چکش دپسین ولی آوا دیسانت چیه برق طعبه ولی گذاشتی رق طعبه تو فهم می‌برم ولی کجا و چن شرایط امدرس هر سوگاهی دعای داعش. أما شو إن هالسوق ذاك أفضل سوق تعرفون إنه إيشامي راح تغنيني هذيق أبيتوني. أما أنا كتود ناد جنب الداعش في من أما أنا شو يكملني له زي. بس إما ألين ببلقوا إثدمين كداعش خلاص مسلمان كوجير خلق أبا. أما من ألين لا إثداي نادا ما تروح أكل ما كقاضي شرعي خوي. لا أبو ولده. إن شاء الله أبو ولده. حافظك قص أقو هوارك أبو أقلك كداعش. تي أقو تي داعش. بلى. بلى. من هذا السورة والنبي استوى قصة للسر أبونا كما تعلم. لا هذا نبو. إذا أمان الراس نبو. إذا أمان الراس نبو. إذا أمان الراس نبو. إذا أمان الراس نبو. إذا أمان الراس نبو. إذا أمان الراس نبو. إذا أمان الراس نبو. إذا أمان الراس نبو. إذا أمان الراس نبو. إذا أمان الراس نبو.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 هل يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون معلومات من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك لا تكون هناك من تو خواه رواه من گفتم ل در آسیا کدام پست کارکنانس بیای برسه اینا چیداره؟ از این وقت تو داری ناروی است چالک خودتی؟ ای تو داری ناروی است چالک خودتی؟ ای تو نکری تو داری یه وسط چالک است اما دو لیه؟ یه واسه که داری؟ نه ولی بود یه واسه برای کار کردی. تو ازی ازی بذاری بذاری آخری امده 18 هاست که تکانی 18 سال آخر بدین تیمی همودانو. اممن عرف. شنو من دار اگرچه نباید سی آور. اگرچه نکش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 samala kana no لا د واجه اخر بويه بي فلينه والله لا اخ نفس يعني لا ثواني بعده ان شاء الله بو لا من كذا لا إلى ماذا؟ نازل من الله إبراهيم رضيكم دلهم؟ دلهم في السجال كي تو لي الدبارك دول شو اخد نکری تو ولی کجا بلیگر نبود وی مسلمان او کف قبایل سلام افرمی اینشته باقی در وقتی سنجیده نیه که کعبه قرآن اخیره حتی خوی پیچوانه که پیچوانه با اصطلاح دواشون شرکه یا چی شو لطفا سرخه یا نه اینه که با بشره تمدنه که باشه ایشان من متطني كيف لا شيكال انت متداخله ولا تبدا وجهه اخذته بالبار انت لأ فكان صار ال الإسلام غلط الإسلام غلط ولا تكانته أي كونت أبو تكوس أو أوني كذا سوريا أكلش إنه كنا وكأنه كيوش أخديه أخديه كاك ده من ولام في الشارع ده كان من نادي داخل كان ولام شيطان شيطان دولة إسلامية توبة كده دوايد ل لما لما لما قرّكين كلا موجود دكان دام أمير دكان هنا على كدا أو أبو ماليا احتاني كيب الشرعي بين الصك حانيد دان اوادين بوشتي وادي تن اوادش لطلي اخيا نت داك تروب يغمبر اخوا دوله كاري لصف خيالكوش اي اوال سوالكوش توا داك طاريش اخوش بي عربي اخ اخ اخ كي لما تفكها في الزال كمش كمش لما تفكها ديال الزولاك الزال كمش معلومات على الطريق كراتهم بلا برغم طاسم بحوا يا طلبك كمكتب شبن يا شبن دينازور خلتك الراين كردي هذاني قرم قبانا بارجل اللي والله كاكت اكتشتغادتنا بساعدة انا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 عبدالله محايسيني بري نصريا كابريا سعوديا با خويش دارن دكتور مالن باس شخصتي هناك كه جاري باسي اوده كه اين دارن آم كابريا سايدي كداست؟ كوانيه؟ يه ميك بالك من باس بروي كه بلاين باله دهشتهاش تگاني كه چي توانه ايويش قصه كاني ابواليدا حالا اول باس؟ آنها اول ابواليدا ها باجي سرچه دار ابواليدا جاري نهانيمشي با من بوتي تا كويجلي دگرني وبي كين بابال ده؟ چي ای وقتی او هم مسلمانه تیپ ولگانه که خود دکانسال دولت اسلامی نه برای مسلمان دنده رو دلخیانتیا که دیو برای مسلمان خود در نیامد ولگانه لبرین مسافشیا من اولیه او که میانه لبرین مسلمان هدیه بلام بوشی تو دزه نمأخد بلام بوشی تو او قصی کسی که تیا نه و جال نه بس او ندستی کسی که تیا نه دو بس است ایت تاب در دولت اسلامی خداوشینیا چه ام نفره قاضی شرعیه داد ناو کسی شیب قاضی لقد ب... بقى... كانت هناك قصه قصه قصه كان قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه اللباسي اما من من بيستوا او من بز... بني نبي يعني من نبي نادي من نبي او من دوس كذا كسيك لا مجموعه يف نابي ببلغه اب كسكا يدي نلقذو بالدايه من جارخنا ده تخمري اخوات الله الصلاه يا اخي خالص بالله نحوذ بالله لا نعود منافقه ولا نعود خلق مصد ده بول لا نعود خلق القرا ولا سلمي صحابه ما ماشي شيء وكيف غندري اخوات هم محقرانهم سلمي كعبد الرسول أمان انا من حسي قطي خاب وحلبو احنا نعود بالله شلون تريد متوكسك تنعود الا هذا بده هذا اقوم بنشر المسافه هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك بو <تصفيق> بس بس <باش تصفيق> بس بس بس من بس حق حق عالي عالي بس بس حوصتك يا بحسابي علami أوان علami روانجيس سوري بوافقاني مرف وتحوصتك يا نقول لبرانك دوا وقفي شعيتارش لصخيانة تكامي يخ ودست يا خوش بإنسان خي أما براولدك يعني أما س سأجامك يدي هر كسي أما كات شعقيش تكناش شعقينا بوه لبرو يبقى عمري خوش كدوتي برا برب أوانك خيانتي عليك كدوا جاتي جولا كبو بنياخد للمشريكي بنياخد مسو ما بومدوة في المطرد بونوا هد بهما أنا لا أقول أوي أنت لا مرتضى بو نواه هل في نقي أويا كلا قاعد لا لا ناه مرتضى بو نواه لديني إسلام مرتضى بيتوه نكلا حزب مرتضى بيتوه لديني إسلام مرتضى بيتوه دشيته بأكبر أي كفر لديني إسلام منبر جامس تونيا وبرزين العراق وبرزين تركيا وبرزين إيران أو. اما مرتضى بن هلال برانب مسلمانانم بیا خفر استکانوا اما مرتضى بن نوينہ کویکتو لکوملاجی ابی توچوچ تنای یگستو یا دولت اسلامی چابوچوچ تناو برنصفا اما مرتضى نا بیتوا یا وچه دعتنا د دولت اسلامی اما مرتضى نوینہ مرتضى بن ول الدين نک مرتضى نو و انی دشتو ندل حزب کیوچے مرتضى نو هاکه سیتئ امل فیک یو اما منهج دولت اسلامی نبو مرحبا مسقسکان باب با کوتين زباد باکم زو من باسک داش لنا کومل من جبدل قات يضل دولتي اسلامي لنا كومگهي مسلمانانه جذوب دښ به خاص او في كفر من عالمي مع صحيفة نيويورك تايمز أنه لن يسمح لداعش بإقامة الخلافة لا في العراق ولا في سوريا <تصفيق> الآن المهمة تكمن في عدم إضاعة المزيد من الوقت وجلب الحكومة السورية إلى طاولة المحادثات مع المعارضة العاقلة التي لا تفكر في إقامة خلافة على الأرض السورية <تصفيق> فلهذا أتوا وهذه هي الغاية من الحشود چون اما اخبار عالمی که دلیل روسیا شد، دون من روسیا، آمریکا که دلایل ایام شرکا مالعانی ولی خلافت اسلامی درسته. اکو مال خاکشاتو آقا ولی که اگه اسلامی نشده کدوم؟ روش شرکا شری خلافت اسلامی، شرکا شری جرایان و حکمیخوای. بوی حدی کافر و مرتضی آگو بو اما موضوع اکی اعلامی کفری شخص قرو هتي حدی ساماني سروت و سامانی جهانیه. لو دا لو دا سفید کن و گن منو توی پیدا خلاصی که آگاما لد سراحي الاسلام صراعي جورانا سراحي الاسلاميه صراعي هات نص هات نص هات مسلمانا هاتنا وهاتنا و... و... كاي حكم اخواي غوريه صراحه ام سراحي امش ببلكا او با ماقسيل صدك امي دو لا او وزير خارجيكي روسيا يقصد صدك ذلك أما بشار Assad يقصد يقصد ذلك شراكة شري إسلامك هذا بقابس هذه بيدنا كي نقول الموضوع <سؤال> قبلين ولا أما هاتون خلقك كوجمبوة هاتون شر لدولة إسلامية هذا كذا شغل <سؤال> لسر خلقك كشتيمة، أذا شغل لسر شر لقاب سلالة أما أمريكا بريطانيا قلبيتوا النظر بيان يا ابو مخي اسداق حسين شو دي قال لهم بده نيي يسوي نقسطيهم هدر وبكشف شي اسكيدا في شكل انا انا عادمتي قال حول الرخان ما عم بدها اكيد بده اني يصيرين ولا كان يصير دور ما عم بديتها ايت نيي هو او اجر امتى عشان اذا شو جا وقت وقت وقت الجزائريه لمصلحتي بشار اصدها تبوبجاش وكيا باغاك جاشيتو يساكا حناتي بشار اصدك او جكسون شاركاني البوب وقتو شاد بشار نس بشار اصد شركدين اللي كاني اركاني اصد لمصلحتي اصدني اي تخاك اللي دام لما طاركان خليج طار امريكا بوحسكو بوبو طار كويرس وبمطار ديرازور عمل لمصلحتي بشار اصد هاتو بشار أصد قال لي استابيله تشيشن حي قال امروا في جيلك وكو كي يجي نش نصيب شرفاناني يفاغو سوبا تواليان د عصبتاي لا حاسكه درك تخوام اخلاق وتا نصلش من سكن سييد بلايشه خد د والله كاك جنه شتنا حاسكه كصلح لا والله لا لا نه نه لحرا سکار بدهستی نظام او بود نظام نگفت تو توه بلاجیرابی تو دواتن جیرابی توه نجیراب و نده ولی گرتی نبرین شرکت گرتی نهیت معارضه گرتی غیر ایجاد شکانی اپگو استوپای اسدیتی ده که استاکش بو چند جرتش جیراک دنلر واشتنایی؟ الان امروزان هم همونی بود که دو هفته دیگه همونی که سفر جرک لباس جنوبی جیراک که جیراک خیرات تارکانی آمریکا و قطرشون بپرسنی خلیج قطر چون بپرسنی بشار اسد نهایش شارکه بخواد توگ شارکه لرخان اما اعلام کردی خوش معتلین باشی که دالما نیکانش باسیاله ولی که نکر و لین دنلر اسلامی باسیالی بود می‌امه باشی همه دنیا و بک دنلر بشار اسدو یا پقدر کالیه ولاد دو فرياق كتنه وإصلا دولة لداروا في تارك هذا شو داروا انت اجاك ربيتو لمصالحتي بشارة صداب وهذا باكود يبقى جبو يبقى جشر منك يا رمتيلة خاص برست يا رمتيلة بشارة صدوار دقيق لا تجاي من دولة خاص لا, لا پشمرگه داد. اینتر اولیه آخری، اما اول شریعت شریعت شود دو رکی خواهد که نه بیاد روز بوده تو پارسگری لعنتی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 لقد كانت مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه مدمني من جمله ايه ودربه مدمره اغاني وشجعنا هندوره اغاني وشجعنا هندوره اغاني هديه هديه هديه هديه هديه هديه ¿Vale? ¿Ahora es un hijo de Isabel? ¿Es un hijo de Isabel? ¿Es un فهمو. بس إن جاهات يصار المسلي خلق صابرين بس مع الصابرين كده شندي روجيكشو بيا مع لإسلامها هي بو أو كسي مستحقتي آيات إسماني نايا وآيات وص... أنفال محمد آ آي... ويدش آي... لك دين عربي دي أنا إيش مع بعض الآيات إشاطرحوت إشاطرهاش إشاطرني صورتي لا شري بدركها بروح يا غمري الله عليه بخلي هات أخبارها لي... ما لا برض أكثر أخذ دكوة ماذا تذكرون نابي أغلان من أقصان البذريات وحن ذاكري يعني الوازي عني بين لقصكاني أي بوش تقصك كتابي بونات كدوة كبقيته قناعات ما؟ حتي نابي ولا مقدموا لقصك عنه أخي كانت كان أول ألي ألي إخالشي مسلمان ألي كمين ألا بخالشي مسلمين أصابده سلمين خالشي ايه بس انا ما كباب لك كان كثير اكيد يقول <تصفيق> يعني لا ولا مكان يخصه خالدين فيها وغضب الله عليهم اماكم ما تنادي <تصفيق> عاتي خويتوري با انقض قاف بیکوچه، با انقض قاف، با آواکر کاکران سلما لکه خود جا داریش تو هتی توان نیتی. هاتون متصلیت دیکوشم لپینایی بن منا مالی لپینایی دلر روی جنابت ناموسی لپینایی ارزه کهی دخاشی لپینایی سعر لپینایی آوازه ببی ساوان دیم تو دکوشم آ وقت آیات دیگری تو الن کسیک جواه اما مسلمانو رویش تو نیش رو جومه بود کاتو تقل آتی لاله الله کاتو ل ل ل الله کاتو سوتیله لجی دعاء که کوفی ها ذکات هم مباسم نپیش مرجع نیم مباسم لجی شکانی کشا ل عربی شهر مباسم ل کوتیم مباسم هر کسی دیه حکمی خواب گوره می حکمی چکای ل با هم نوش بکاتو این دعا اسلامی با خویک کافر و اما پیلایتر مسلمان بلامعتر بله ای آیه خود مسلمان چون دکش در بودمان مسلمان دکش ل بحق لیه رفی خوای گوره دکافرین دفاع میم بعمدی واتا بدیه تاوات ما يفرموه بحق كحقي بسرعبو مسلمان دك وشي اصلا هربا نمونية كيك نمونية اخوة تابده مبسطة جناب الدنيا للتواري او برزاني كرحنا دايما دلين اوه تاتشون كيشا قوتي لا اله الا الله اوه خويني او مالي شو حرام دلين بغشا يعني هلكس قوتي لا اله الا الله خويني مالي حرام اي هل ايوانين دين بقية ما دلين خوارج کان پیوسته بکوجا حاج کاروان د لختم نی در بی جک او پله پیت کې به لور او خوارج اي بومګر خوارج مسلمانين اي فرموده پیغمبر معنی پیغمبري خواخه د فرمه اگر علي رول علي کوي ابي طالب خالي راز بي علي اگر سيد نو جو ور و جوکاني او اندکي سيد قران خو ني او اندکي حساب صورت دني يعني بلا وجي کوي به اخوت او او انده د جدي قران نو او انده د جدي با خشوع او دکان اي بله کوجنه In the earth we're not known about the её creator in theростie. For Allah, after the first news هر the Eulah they are one who writer. Everyone whoothes them, we can sing thes, but we don't mean that. If they Selah the government doesn't understand the face, we are still to the right. كواتانين عزب ان تفهم تريد خاطر والله حتى. مسلمان كذا جوا جنقول تكلم تيبر. مسلمان على ده. Ahmed abi almıştı. Ahmed abi almıştı. Aa o da Doni Slavic'in tuttuğu tek tavuk güzel ya. Çevrile kalkar kuş o. Çeyde bir tavuk kuştu. Onun annem bu denabı deneye. Onun annem de de de Balkan. Onun annem bu denabı. De de Balkanlar. Sen kaç ka kraka can 500 kasık kuşla kaçırız. Av kaçıracak samalıklar. Balkan çorayıtırak fiti to. Ama ne gibi Balkan. De de Balkan pide اوای ک دولت اسلامی کوشتوی اتکاک جباب بن بتانی باسر دوله اسلامی خلبک کوجه اری والله چون ینده کوجه امیک دیت برابری دای کوجه اوای ک دیت برابری بو اوای بی کوجه دای کوجه اوای ک دیره بیت لخاکه کی او شنو ازادی کی دو حکم خوایته تو دای کوجه بمفققات دای کوجه خو پیدا و ان اوای اسلامی دای کوجه بله ام دولی اسلامی حال نه توجه اگر و هر بی هر خلیج بکوچه خلیج بکوچه خودشی تنظیم لیو کسی دنبال دست آب وارش نکوچه ای بوده ما بیش بیان کوچه های اوی خاندان که دل او رو حتی کسیان لیو سر بریوساتیان لیو گل برای کد مقسم بخو اگر لیک بدیتو لصالی را بس اوی خاندان بخوایی تو حبخه كي تشاينه دولتي اشلني كوشتويتي و اساده به خكي فقط تشاينه قريساتو و بساليدو حتو اواليف كوشوش امدره دلسه تشين بالوري جنابه مابص بالاوانه لا اذا كان ولا سياسات لو يصرا و دوسات لو يكون جو حتى لي اوالياتو او يصفي ما بلا ملايكه كوين الباصي كادي كوشه اوي زينف كاتو دي دده صاحب صدقرمه مرتده كوشه اوي بيته برامبر شوي نقضاب كادي كوشه اما همي بالجهو كسي كارين لاك دولتي الاسلامي بسياري مفققه اخو ابو برشك وامانه كل دو ديكنو شبيشان دا كلوا ديل بقرم ديل بقرم با تي كل دوا کي خو وي کو ما عارف بيداي سوتانو او ايتاري پهوبه او اي هاتوا تي دي بو خل دانا تي دي بو ددن نو کو دي بيني لا اسارك علا او اي چوا او سنكا سكا كفرند دن بوتاره بو ايتاره شي كش پيا كازا کومل جاص شي كان امي با 25 ورقه او با 20 دانه ديكن والله تعالى على ما يلسمان ب 20 ان او اي شن دچ په اړه ده نه تو خاص کړه او د اخر او ناس سارو ابي جله ده نه او خلک بخښنه دي کنه حتي بکا به او تاوانه کړه تو سې د هزار ځرب او اشهد لا اله الا الله وا اشهد ان محمد رسول الله تاوانه باسي په تاوانه نه بيستو ګتاه پوشه بی توانم نبیش تو بکوشم راه روز کم انشا بله میپسی اشاره کنم دو کار اونش میخوام بله بلام لکاتی که بنویم نبگو شام بینم نیمه این کاری لحومش دیگر نکن لکاتی که شرایط بین دوگرکا لام دوگرکده لام شرایط داد دولی جهیرشی هناآ و جهیرشان هناآ و تصدی دولا کملا خالص یعنی چند کسی دو کس سه أمان نبي يستي أوابو نبي هيج أوابو ناء مات جان أو خلق بوك اللي يداكوزاول أما ناقطة تواني أو بوك من بنمونا تقدر كسيك أكم مبسطم كسيك قدامی آو خواه رویش تو فش شکاک بر آونا که تو بری کشکاک تو، بامی بلام بلام ولکاک تو خشیده تا. ولله من ما بس کشتنی آو کسانو. آوید بر انبارم و کاکرانش ود لاروی کاکرانش خوا قصی ما باستم بول کاکران دم براب خزانه کی دراسه کی برکود؟ اما رویدادلی حت ابدان روی نداوا. بالا ولکاکا بالگش ما پیه به 1000 دلاریان برتر ناو بغداد داده ایان با کسیک بهالله صاری واز صاری مسئولی که بهالله عناوالی بغدادو کدواتش نستورکا دا کوشه. اماش با بالگویی حيا كتشبش ذا الدولار بو خويني كبر هذا الدولار ا ما ان كدوا هادي والله حاليا كروينا مع الصنين، هل هذا كذا بلا خلق كخلق باصي دكتا أم هل أنا ريندا كخلق باصي دكتا؟ بلا خلك لدينا كوجن دكوجن قت منير باص دكوجن زين عكار زاديلي شمو شنو من أوي أوي قلت, بلقى قلت ما نوفح في لا الله دكوجن. يا اخويا قول لي ساره ولا صرات قصاصه كباس ولا ديك كاشير يا كيشكوش دابا قد مالكه انا نحاول خوينك عفواك داكوشي اما ببلكي حتى بسنمين كبلام مسلمانيش ديكوجليه بلام مسلماني بيتاوال حراما بكوجدي يا علاباتي بيتاوال يا اما زويتك كاك بلقات منبينك مسلماني كبيتاوال لي نا و هيتاوال شنو كلو كشي انا مسلمانيك الله مسلمانيك الله بلاتي داو قال بن بلقيه تاوانا لا كنقسي بكوجدي تاواني تاوانا والله تاوانك قالوا له تعال يا وليدي خوي الخزانه ايش هو؟ بصا ما ما لي بيهن اجكاري واكذب تواكو انا خلص بكديان ايوه والله ما بيهن حنشتم دامه ايش؟ انت ساكت جالس والله بس عشان اقول لك ايش هو؟ امال بقول من الايام اجات لين يا والله ثلاثه اذاما لين انا بلا شك من اذام لو ردوا نداشت اون لسک سگایی نداشت مثلاً لسک زیمنا کسی خالق ن نه بس کبران مرتضا آوت ها کشتم خیانتی کردی و کشتم که اگه چی کشدو امتو متاع نه امتو متاع اما کتوباتی اکی اما چیش امشام لگرمان دب اما چیشام لگر آوت سیه کب بیت هوانه کب بیت هوانه اما نبی نبی است بود من امید طلعن کرد آله دهش امو امو اما یک شو کش ده امتحان بی بویداد داشی باید دب دویدم کتیک هذا اللي بلويتي قبلها اكبر بالضربه، قال لي قال اماني كتبتوا تحاولوا. ليه ريشدت باشمانه؟ ليه ريشدت باشمانه؟ كواته اا يا اما حوالي كل شول جديد يعني الاول ما بغيتش. حت شي دوله وانتي براسي بزانيين، يعني حت شي يا ركان دوله كبيره، اللي راش ديسان و بصر، ayat alquranu فمتي في غمبري خاصه الطلاب. بروا بشي داكين، خويا يقولوا دفي بروا فاسق ما كان كحوالي انا فاسق شو فاصح كاسيه كمسلمانه بلان دروي له كشب بويا زينات كار يعني مشوب خروي اشتيراستانه مسلمانه بلان تسقيشيه خاي غوريفان باور به حوالي اومك اي ما چوم چله حوالي كشول بلي من الدوله الاسلامي برواي كن كي كبه قادره شو وحد ديزانين كا علاكا لا اله الا الله من هجاب و شنو حكم خوا تطبيق ده كن احكام كان خوا دچستين امر بچاكه ده كن نهي ده خاف ده كن و يعني اميك خوا په غبل خوا داوي ده كن دي كن بچين دروابه وان كن بلان بروابه كي كذلك لا انت قبل زماني مسمانه بالامرياتنا اي شو بروا بقى اوكي كاعد ادغني له هسه شو يا امبلين ما في قاتي اخويا بروا بشده كيل لوكات داي اخراضك دولي سابيشا شي غوتي امبلين ولا دولي بليد بابل الا دولي بليد امدا اوقات نفر اقتصادا كان ما بس نلقون من دواء ما نقصدكن آية بروابكاني أمكن إذا يخوض تلواني بلي ما بروابس اللي ماني كتير من اللي ما بروابك كل كتير بلا موانا بي أبي أبي بقاري نوصل قرآن وسنة قرآن وسنة تدفع مندفع من برواب مكان بكرسي كفاصق بروابكن بوكسي كإيماندار وباتوا وتي ملتزم ويعني شاهدي إيمانكي اللي ديار بكردوه بصي بعمل يعني اشت ك بروبومي كده وكان دياره بروابكاس مسلمان كبكن ندب مسلمان كفاصق رزانی مسلمانه بلامجرد که چیجای چین با کافری برویم که چیجای چین با مرتضی برویم که مرتضو لدیمی خواهد شد در آب روایت به پی نصی آیات گویمان برواناخه بکسانن که اگر حاتو هینیاکن اگر حاتو قساب بوماکن حتاو کول ایمانک عبدالله بویا سچا وکانی دولت اسلامي براز بزانین لبر اوئی شاهیدی راز گویان بدهین لبر اوئی درو مالین میپینون لبر اوئی دبینین حکم خوا تطبیق دهکن لبر اوئی دبینین لکن ای لا اله الا الله داتونا تدروا لبر اوئی دبینین لکن ای لا اله الا الله اخوان بکوسان بویا جارت ديصان صوتك قطع بوا بالوا بكشيك ناكي والله يقدر ديار صوتك قطع بوا كاكرز في تليفونك سبحان الله شو عائلاتو كاكرز جاوا لاي بوبره نازين بوچو عائلاتو سبحان الله كاكرز بوبره والله قسمك بالجار قطع بوا زیرا جام باس مال لوبگت مان اما برای با گوشی به دولتی اسلامی دکن لبرای با کسانی که لازگو آن دزانی با مسلمانی فیتای آن دزانی دزدانی که لپینای لایلله الله دارشونه تدرک خو ای لپینای الله الله دار با کجدن حتی اولی به برایت درستی برای ما کمان اسلامی نیکم سنبوکا برای با بسود نوی اسلامی بیه به فیت اسلامی نیکم کسبوکا لبرای کار و کدای دولتی اسلامی برایش نیکم و او بنات اسلامی آنکتراه بوی حتی او اخباری دولتی بیه جلو علیا فیناد. اما مطع اما ما بوشيني شو يا طب يا تو شو انا ما بوشيني لا لا بوشيني منيا بوشيني منيا كاك من 200 واطل خوي غيره هذا فهمي خوي هذا فهمي جل دوله الاسلامي بجن دوله علي باشا ماكن اما فاسق و عثماني فاسق انا لا الاسلامي كذا يا دجا هم بلقان في هالواجه ك بنا الاسلامي ما عارف اذا كان بعد بلقان انت باما انا اذا كان من أستا سؤال سؤال سكمل رجواي لهذا، بس مش رجواي. سكعنا كين كمن لا أما بتي, دمش دمش بتي بدي او يعني آه, اه ما بوتي أني أنا ما عندكش بو ما عندكش بوش من إنسان يلا إذا ما هناك شو لا ما يفقد ينقع حكمناها ورد يا في توازن التوق ساعه مرضك مثل كاي برده كمو بلان لب اهل ما بتلوه وضاقه او جنابه فرموت اقليدات بيه لا كون لنا ما كش فرموت من دوله الاسلامي بخوارزستان من تا او خوارج تو تا من هذا لماذا الخوارج شيء ياك بلا بل لا كتبه بيني كان إنت رخيص إنكارية أمينة توه؟ والله كاك أو كسي إنكاري بلقي واقبكات راسي تبيش أقول راسي لا ده أجر مسلمانش بيه توارش قولة كه. سبحان مسلمان بحق بلا حق. بلا حق ولو حقك بيه. بع باص مسلم مسلمان كه كاك كا كا أمريكا أمريكا إيكافر حق. إصي يبدأ من قصي بجناب الله. أمبريتانيا حكمته كافري خاص برسته. بلا ورد كين بسعودية. والله كاك كا جان شاهدي بأمبريتانيا دلين أو, أو عدالتين لم ولعت داهية لسعودية دانية. <تصفيق> يا اخو مكافره بس المسمره بحصا اول قضيت اي رحمه يعليق سكت ولا تسوي افتيح حق بيهه وكمل بكسكين اسلام الله من يشوقه كل حرب جاء من اتهابيكو جاء من اتهابيكو اقراتي نقرا ذاك الدرصوتين في دعايات دوله الاسلاميه ثورته شرع تقنيه وتدريس الاسلامي برتقنيه اركان من اتهابيكو من اللي من اسمعك يا بلدي اسمعك يا بلدي اسمعك يا بلدي اسمعك يا يا زور بس. بيانة بالذبيبة، بالذبيبة لو أنا والله ما خلش يكش متابعيك منك، والله ببيك بلا... أوي... وما نداه. أو يكمل يكمل أما حبا والله. يا أو كمان والله. خلقك منك بطلع دورتي الشي راست فيني إسلامي. ومن إيش كدل يمنع وان يا أوبرزانيك خمهم أبو زناب دي بس المهم أبو من شتى بوك أمش قارين يا ولد. sarà tale immano danni immancià يعني إلا مسماعي كفر مسماعي إيمان وبيدابين أغل لوو ودس بيناك إلا بناغك ودكوين أحده بزاني الإنسان تشيدة بيته مسلمان ولا تشوش ده دهته وده بزاني لا إله إلا الله واتاي تشيو مرجكالي لا إله إلا الله نك بأقلي منه أقلي خوض شكاوكو إمامي علي والله أعلم عن إمام عمر با حاليشي أفرمي لو كاتي أميشكم إهلي كدوا ناوي نفريش مزوبير أفرمي أغر أغر د دبوايا تيمون لمسح مسح لا جيريكي ما كان انك لاساغوريا كما لاسريكي لا تشتي كان باش جيريكي داستصر ارزوا كشي كما في تا ديي اقل باقل هذا الدين دين مخالف لعقل شنو تقنادي لا الاقل اقل دين لاسري الاقل كوايا جا الاسلام بوقون جات آشی و تنها بوقود آداشو کاری اشیشی اش بوقون جات آشی و ام دین نه ام دین اصل که اصل که اصل اصل ما رفتم دیوان اصل شویا اصل شویا خواه فرمان و فرمان دخول علماء ایوالله کاک کاک رزقالله خواه بعداک اقصیش دنبال کاک جا و الله ایله هر شی نکاوتن با عقی من دوالتی اسلامی دوالتیشی درست بلکه تو بی عقی من نمت عقل ظلم مالك عملكاني دولة الاسلاميه هتش في دبي من دراوج كما بسيلي في غمر اخو با الصحابه قال نها توكاك فري ايدينا عليك او قولي او كداركك دياره فريده دنيت لك يخلك بس انك او كمن فيش ناس انا حرر للتراب دي رو لاخر كديك والله هيا бабагай видеои петалам атули артысы жок учаны дил бочуу да. То бош ондо гал долой ислам дияр кып пиа гути хаварич. Хаварич үчүн жолдорду харич Сурья оат. Кака хаварич маани авони ла харич Сурья оат. Хаварич аш эмне көп тарапда ферми аркасы башып башып аквато бетер бадык до хаварич. Хаварич деген жолдо харич алым дерт сула фермания. Ээ, дерт. Абада оо кыса бой ха. Эта фермания, ка я хай хай бема аля ферми. Каб É uma sarpeza, é uma sarpeza, e farmá-la, não é chalá-la, é brá-la, é uma chalá-la bonita. Aí, a gente caga, já sai ligado, essa trova, agora a mulher beija, ela caga, ela caga, ela vai cagar, ela أدرت شواء يعني أدرت شونا بلد لفر معنى كاكش دائكت بوزانة أوه أدرت شونا بلد لفر معنى كاكش دائكت بوزانة أوه قوله قرابه إذا كمانا يختارنا بنا سواكاكا لا والله فهناك بقواه وصير سواكا عتني قسماء كتنا ستقصي باسكا جناب الترخمه بقليد الله أوا خليفاني وخلافتني سالي من فرشي أري باكونتو مختصرين لو بغيتي اذا بغيتي كميات وردك ديتيات وردك ديتيات مرة ديتيات بله هوما و تديو برا والله كاع لا بلانك اشد نادينا كاينه في راسك هنا دينا ثانيه ما والله باسكين ما نکو کو کابراهاتو لس شاشیکی تلویزیون آره بچه‌ای آه مخلکات دکتره دل، ولاره کامنت بوده، آشنی آن نسیب باشه ریسمان لعنتی باب بنام مسلمان، بوداش نفریکه، بوداش جریدیکه، بوداش اکاودیکه، تو خواه اما قصه دکتره، تو خواه اما بالگر، تو خواه تاریخ نبی تو کجول خسیره؟ بورا ببالگبی سلمنی ملکه کردند دولتی اسلامی آوتال فلان ک، فلان ازداری د، فلان وتری د، آه و هادا لی دل امن، آن تالق <تصفيق> الاقوال العلماءيا بوشي وادلو سبسكنا بومبل كانو بيني ديسبني نوروتيكينوا اسلاميه ما ماركس والله لي مع ان شاء الله او والله أنا أنا أمشي كان برني براستي سكي أما نا نا نا كان بيني من هبلن بلجى وعدت داب یان لدمی خویم انتقاص کبودیم برای ودیش دکمه بعایت و حدیث اگر تیفک دوا او سرسر و سجامت لبرعات قصه سرسر و سجامت اگر تیفک نکدوا بخوا قصم قصی ایش امامی شافعی بچه دخوی وادفرمی قصای ادین و بدواره اقوالی هست و مسابقه امامی شافعی ابو حنیفو امامی مالک الدفرمون قصا کامن برای ودیت بفرمودی تیغ باری خواب بعات بعات کان قرآن بفرموده اگر تیفک دوا أما جمعاً لا بجود. أعتقد إنك إذا بيت في مكان قصي إيرمنية نام على تنبيهك. كاك أو إمام بارزانة ما بنتشل إمارة عليهم. إما تين ولا شو داين. ولا كاك قصي ما كنت أقدر تصوره القرآن بو. بخوش ما هو كخمدلا ما بسندك على راسنا. خوش مخنة تناك يضربنا كر قساق. تقول بارك الله فيك. بعده تيجي بنيامين ان شاء الله وصاتني يقتقبل ان صاتك وبتندق ب21 سنه خاندوه الله في ان شاء الله ششكوتاي کدنین و خیر به سلامتی بینه کو ببرگی رون و مخلقي اشدا ان شاء الله او قیدا هاتو کومل بلگ مافی به اخر کس استفادې نکاتو د او ولا ل ایران <تص> <تص> <تص> نه باز ما وای جواب نمی‌دهیم. نه باشه. نه باز ما به خصوص که ما لواح نمی‌نواییم به خالق گیتاه قدر لواح زن مزیتی خوش آماده بیشتر کرد. نگ نگ نگله دوریش نگله دوریش. مثلاً امشناگان برو کخوامان. اما نه من بخش وای ببینیم. استفاده با خالق کتاب کیوی. آه اما آه بذم بخشم بله. امشناگان می‌گم برو کخوامان. اما وای ببینیم نه خود دکتران باور می‌کنیم. انشا الله الله الله. باعشر باعباره وطفل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صعات يكسيد يقول بشتو نوساني او بوسي ساني السلام عليكم, فاتلك. عليكم.